أَلَمْ نَجْعَلْ أَرْضَكَ فَاتِحَةً أَحْيَاءً أَمْ أَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ طانق الى ما كنتم به تكذبون ان طلق الى ظن في ثلاث شعب لا ضليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقص كأنهم جمال صفو وين يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينفقون ولا يؤذن لهم فيعتبون ويل يومئذ للمكذبين هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُسْتَقِيمَ فِي ظِلَ كونوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ثنا كذلك نجزي المحسنين ويل لما ايد المكذبين داؤ قليل انكم مجرمون وويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وويل يومئذ للمكذبين فَإِنْ يَحَدِثْ بَعْدَهُ